الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يديه الله فلا مضل له ومن ينفل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله <تصفيق> يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُصْلِمُونَ <تصفيق> يَا أَيُوَ الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا <تصفيق> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء وانطق الله الذي تساءلون بي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا انتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمى لكم ويضطر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد إن كتاب الله وخير الهد هد محمد صلى الله عليه وسلم وصر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعض فقد جاء الحديث عن أنس قال الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الحور يودنينا في الجنه قلنا نحن الحور ابتسامت قبئنا لأزواج كرام هذا الحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في الحديث الثاني من القسم الأول من المجلل السابع من السلسلة الصحيح. وقد تحدثنا في الحضبة الأخيرة لمع النساء أهل الجنة وعن صفاتهن ونكمل الحديثة في هذا الباب بمبحث عدد الزوجات في الجنة لكل كم يكون له من النساء وهذا من نعيم الجنة <تصفيق> الذي صحت به والذي يدخل في باب الاعتقاد الاعتقاد في نعيم الجنة <تصفيق> قد أخرج البخاري في صحيحه <تصفيق> من حديث همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أول زمرة تنكر الجنة على صورة القمر فيلة البدن لا يرتقتون ولا يبصقون ولا يتضوتون آليتهم فيها من الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة وأمشاطهم من الذهب والفضة وريقهم المسك لكل مرئ منهم زوجتان لكل منهم زوجتان يرى رقص قيمة من وراء اللحم من الحسن لا, لا اختلاف بينهم ولا تضاقت قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية هذه سماة أهل الجنة وما أعد الله له فيها من النعيم وأخرج الإمام مسلم من حديث محمد بن سيرين أنه قال إما تذاكر وإما تفاكر الرجال في الجنة أكثر أم النساء فقال أبو هريرة رضي الله عنه ألم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم إن أول زمنة تذكر الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوأ كوكب على أضوء كوكب دري في السماء <تصفيق> لكل مرئ منه زوجتان <تصفيق> يرى مخصوطهما من وراء اللحم وفي حديث آخر أخرجه التلمذي ان لكل امرئ منهم سنرون زوجا بالمظهره ان لكل لكل امرئ منهم زوجتان على, على كل واحده من منهما 70 حله قلله يرى يرى من ورائها وكما قال صلى الله عليه وسلم وقد أورد إذن قيم الجرزية في حالي الأرواح بعض الأحاديث التي فيها أن للرجل 73 زوجة وفي حديث آخر أن له 70 زوجة ولكنه لم يصح منها شيء إلا حديثه لم يصح الا حديثا واحدا هو حديث انس رضي الله عنه من مغذره الحديث ابي وريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نصل الى نسائنا في الجنه فقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يصل إلى مئة عضراء في اليوم فقال المخيم الجوزية نعم رحمه الله تعالى بعد الأشارة إلى هذه الأحاديث وحديث أبي غريرة الذي ذكرته آنفا قد صحاحه الإمام الألباني ضحم الله تعالى وعزاه إلى أبي نعيم في صفة الجنة والضياء أي المقدسي أيضا في صفة الجنة وكلاهما قد رواياه طريق الطبراني بسندين فقال ابن القيم والأحاديث الصحيحة إنما فيها إن لكل منهم زوجتين وليست الصحيح زيادة على ذلك فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة فإما أن يراض بها ما لكل واحد من الصراري من الصرارين زيادة على الزوجتين <تصفيق> ويكونون في ذلك على حسب منازلهم في القلة والكفرة كالخدم والولدان وإما أن يراد أنه يعطى قوة من يجامع هذا العدد ويكون هذا أبو المحفوظ وفرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال له كذا وكذا زوجة وقد روى التربذين في جامعه من حديث قتاد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك فقال يُعطى قوة مئة هذا صحح الإنم الألماني أيضا رحمه الله في صحيح جل وقد صحح أيضا ابن القيم فقال هذا حديث صحيح فالعلم الرواه يفضي إلى مئة فالعلم الرواه يفضي إلى مئة عذراء رواه بالمعنى أو يكون تفاوتهم في عدد النساء بحزن تفاوتهم في الدرجات والله أعلم لا. ثم قال ابن القيم ولا ريب أن للمؤمن في الجنة أكثر, أكثر من اثنتين لما في الصحيحين من حديث أبي عمران عن أبي بكر عن عبد الله بن قيس عن أبيه أي أبي موسى الأشعريت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة للمؤمن فيها أهلوهم يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا لا يرى بعضهم بعضا هذا الحديث محتج به ابن القيم وهو صريح في بابه أن المؤمن في الجنة أكثر, أكثر من زوجه وقد يكون هذا التفاوت بينهم كما ذكر على حسب الدرجات على حسب درجة كل مؤمن وأما قوله صلى الله عليه وسلم يرى مخ سوقهما بوراء اللحظة وذي سمى من نساء الجنة فقد قال الحافظ في الفتح يعني العظم والمخ بضمن الميم وتجديد المعجمة ما في داخل العظم والمراد به وصفها بالصفاء وصفوها بالصفاء البالغ وان ما في داخل العظم لا يستقر يعني يراه من خلف العظام وقوله وما في الجنة أعزب وديه الزيادة جاهت في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال وما في الجنة أعزب قال النووي هكذا في جميع نسخ بلادنا أعزب بالألف ويالغة والمشهور في اللغة عزب بتحريك الحرف الأول والثاني عزب عزب ونقل القادي أي القاضي عيار أن جميع رواتهم رووه وما في الجنة عزب بغير ألف إلا العذري فرواه بالألف قال القادي وليس بشيء يعني كأن القادي رجح الرواية التي جاءت على مقتضى اللغة المشهورة ما في الجنة عزب والعزب ملا زوجة له والعزوب البعد وَصُمِّيَ عزبا لِبُعَدِهِ عَنِ النِّسَانِ فهذا معنى عزب أو أعزب على لغةٍ من اللغات إحنا وقد عقد ابن قيم الجوزية البابا الحادي والثلاثين من حال الأرواح في تحقيق مسألة مسألة تتعلق بنساء الجنة وهي قوله في أن النساء في الجنة أكثر من الرجال وكذلك هم في النار فنفكر أولا الأدلة لأن النساء في الجنة أكثر من الرجال الدليل الأول ما قد ذكرناه آنفا من حديث محمد النسيرين الذي أخرجه مصدم أنه قال إما تفاخر وإما تذاكر الرجال في جنة أكثر من النساء فقال أبو هريرة ألن يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن, أو إن أول ظمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء لكل واحد أو لكل برئة منهم زوجتان يرى مخصوص إيمان وراء اللحمة وما في الجنة أعزب أو عزب على اللغة المشهورة فاحتج أبو غريرة رضي الله عنه أمام أصحابه الذين تجادلوا في هذه المسألة بأن الحديث أراد أن لكل مؤمن أن لكل مؤمن زوجتين في الجنة وهذا يدل على أن النساء أكثر, أكثر من الرجال لأنه لو كان لكل مؤمن زوجتين ف عدد الزوجات يكونوا أكثر, يكونوا أكثر عدد من عدد المؤمنين أي من الرجال وفي رواية عن ابن سيرين ده قال اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر فسألوا أبو هريرة فقال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وذكر الحديثة نفسها وذا الحديث أصله في صحيح البخاري لكن دون ذكر اختصار الرجال والسن ولكن قد وقرده على ان الحديث بالحديث الذي أخرجه مسلم أيضا في الحديث ابي الضياع انه قال كان لمطرف بن عبد الله زوجة زوجتان فجاء من عند إحداهنا فقالت جئت من عند فلانة فاقصد الزوجة الأخرى فقال جئت من عند, من عند عمران بن حصين رضي الله عنه فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقل ساكني الجنة أني ساكن فهذا الحديث صريح فأن أقل ساكن الجنة النساء فكيف يجمع بينهم وبين الحديث السابق قال في المقيم الجوزية في الجمع بينهما قيل هذا يدل على أنهن إنما كنا في الجنة أكثر نعم. أكثر بالخور العين التي خلقنا في الجنة <تصفيق> وأقل ساكنيها نساء الدنيا نعم. فنساء الدنيا أقل أهل الجنة وأكثر أهل النار وهذا الجمع يعني قد يقول هو أقوى ما ذكر في هذا الباب. ولكن الحافظ في الفتح ذكر وجعين آخرين فقال يحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن, كون من أن كونهن أكثر من ساكن النار يلزم من أن يكون أقل ساكن الجنة وليس ذلك بلازم وكما قال ليس ذلك بلازم لأن توهيما الراوي خاصة إن كان من الثقات والحديث عند مسلم يعني لا يلجأ إليه إلا بعد أن يكون الباحث عجب عن إيجاب وجه للجمع والاحتمال الثاني قال يحتمل أن يكون ذلك في أول الأرض قبل خروج الغصاطي من النار بالشفاعة والله أعلم يعني لعل هذا الحال من أن النساء أقلوا أهل الجنة يقولوا في ابتداء الأمر قبل أن يخرج من يخرج من النساء من النار بالشفاعة أو بعد أن يُعذّبن في النار الله تعالى أعلم وأعلم أقول قول هذا أستغفر الله وبركاته الحمد لله وحده <تصفيق> والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واشهد <تصفيق> لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم أما الأدلة وفأما الأدلة على أن النساء أكثر أهل النار فقد جاءت لهذا أحاديث في الصحيحين وغيرهما منها ما أخرجه المخاري والمسلم حديث عمران بن فصيد رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء <تصفيق> واطلعت على النار فإذا أكثر أهلها النساء <تصفيق> وقد جاء بنحوه أيضا من حديث عباس رضي الله عنه وأخرج مسلم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة في دعامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون وأصحاب الجد أي أصحاب الغنى أصحاب الأموال ممن استحق الجنة محبوسون أي حتى يحاسبوا على أموالهم وأصحاب الجد محبوسون وإلا أصحاب النار أي من الأهنياء فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامت من دخلها النساء إذا عامت من دخلها النساء وذي الأحاديث ونحوها هي العذة والعذرة لنساء المؤمنات بل ولكل النساء أن يبطعذنا وأن يكوننا على حضر وأن يتذكرنا هذه الأحاديث الذي تكون عونا لهن على طقوة الله عز وكذا على الرجل أن يرفق بالنساء لأنهن خلقنا من ضلع الأعوج آه. إذا جئت تقيمه كصرفا و اذا تركوا ماذا اعوذ فالنساء فاختلف طبيعه طبيع تضايق طبعهن على الرجال الله عز وجل ميز بينهما وللرجال علينا درجه في الدنيا في الدنيا في أحكام الدنيا وفي فيما يتعلق بخصائص الرجال عن النساء فالذين يدعون إلى التسوية الكاملة بين الرجال والنساء فقد ضلوا ضلالا بعيدا واتبعوا نظم الكفار التي ما أنزل الله بيمن السلطان الذين يبيحون تولي النساء للقضاء وهذه الولايات الكبرى قد اتبعوا ساننا الكفار وخالفوا شريعة رب العالمين وخالفوا الفطرة آه التي فضر الله عليها النساء أو لا تصلح لتولي الولايات من القضاء ومن الرئاسة ومن الإمامة والخذار فان الله خلقها خلقا يختلف عن الرجل والله من ينسى في الحليه وفي الخصام غير موزين اه لا تحسن لا إذا حدث الجدال او حدثت المحاججه تجد تجد المراه أطعف ما يكون ولا حجه لها في الغالب لذلك يقع الكاذب اكثر في النساء من الرجال لضعفهن فتلجؤ الى الكذب والقوي لا يكذب وكذا تقع في تقع في اكثر من الرجال فلذلك على هؤلاء ان يعني أن يلزموا شريعة رب العالمين وأن يدركوا أنه بسلوك سنة الكفار يزداد المسلمون بعدا عن نصر رب العالمين فالنصر من عند الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم فكيف ينتظر هؤلاء نصر نصر الله وتبتين الله لهم في الأرض وهم يحادون شريعة الله صلى الله عليه وسلم ويأتون الشبهات, الشبهات لتغيير وتبديل الشريعة بل ولتغيير وتبديل أصل الدين التوحيد فكيف ينتظرون النصر وهم صاروا مشاركين لأعداء الدين في حرب أصول الدين فعلينا أن نحضر من هؤلاء ولا نغتر بمن يرفع, يرفع دعاوى الإسلام وهو عن الإسلام بمن آه. نحو حزب الإخوان المسلمين وأنتم تعلمون حالا وقد تكلمنا عنه مرارا فحزب الإخوان المسلمين لا يمثل الإسلام والمقالات والفتاوى التي تصدر عن رؤوسه في غالب أحوالها تكون مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله خاصة فيما يتعلق بأمر الولايات والانتخابات والمظاهرات فكل فتاويهم في هذا الباب هي على خلاف الكتاب والسنه بل تناقض خصوصا الكتاب والسنه مناقضه صريحه واضحه اه فلا عبره بدعاويهم اه لا عبره بدعاويهم اه ولن نرفع الدرجه يصلح ولا امرنا وان يرزقهم انبطانه الصالحين نصعل نصلح ولي أمرنا في مصر ونصلح ولا أمر المسلمين في كل بلاد الإسلام وأن يرزقهم البطانة الصالحة من العلماء والأبقياء آه. التي تكون عونا لهم على أستداد في اتخاذ القرار آه. والله هو الموفق وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم Allahu akbar Allahu akbar wa ilaha illallah inna Allaha wa